م بصيرا من كان يريد العائله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا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 وقضى ربك أن ل ا تعبدوا إ ل ا اياه وبالوالدين احسانا اما ي ب د و غ ن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أ ع ل م بما في نفوسكم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 ك ل ه كان معه آ ل ه ة كما تقولون إ ذ ا لابتغوا اله العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء إ ل ا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا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 واذا ذكرت ربك في القران وحده وله على ادبارهم نفورا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون إ ل ي ك واذ هم نجوى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 وقالوا اهدا كنا عظاما و ر ف ا ت انا إ لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا ح ج ا ر ة أ و حديدا أ و خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أ و ل مره فسينغضون إ ل ي ك رؤوسهم ويقولون متاه و قل عسى أ ن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم إ ل ا قليلا و ك ل ع ب ا د ي ي ق و ل ا ل ت ي هي أ ح س ن إ ن الشيطان ينزو بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ربكم اعلم بكم إ ن يشاء يرحمكم او إ ن يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زهورا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 ونخوفهم فما يزيدهم إ ل ا طغيانا كبيرا واذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا ابليس قال اسجد لمن خلقت طينا قال أ ر أ ي ت ك هذا الذي كرمت علي ه لئن أ خ ر ت ن ي الى يوم ا ل ق ي ا م ة لاحتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاءكم جزاء موفورا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 افامنتم أ ن يصف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا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 فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آ د م وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم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 وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا إ ل ي ك لتفتري علينا غيره واذا لست خدوك خليلا ولولا ان لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لا تقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا و إ ن كادوا ليستفزونك من ا ل أ ر ض ليخرجوك منها و إ ذ ا لا ي ل ب س و ن خ ل ب ك إ ل ا قليلا س ن ة من قد أ ر س ل ن ا قبلك من رسلنا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 ومن الليل فتهجر به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا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 واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهله سبيل و ي س أ ل و ن ك عن الروح قل الروح من أ م د ربي وما أ و ت ي ت م من العلم إ ل ا قليلا ولئن فشئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله, لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا ا ل ق ر آ ن من كل مثل ف أ ب ى اكثر الناس إ ل ا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من ا ل أ ر ض أ ن ب و ع ا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 ح ت ن ز ل علينا كتابا ن ق ر أ ه قل سبحان ربي هل كنت إ ل ا بشرا رسولا وما من عنا ان يؤمنوا اذ جاء فبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إ ن ه كان ب ع ب ا د ك خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلنسجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خبث د ن ا ه م سعيرا ذلك جزاؤهم ب أ ن ه م كفروا ب آ ي ا ت ن ا وقالوا و ق ا ل و اذا أ كنا عظاما ورفاه انا لمبعوثون خلقا جديدا أ و ل م يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا, وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا قل لو انتم تملكون خزائن ر ح م ة ربي إ ذ ا لامسكتم خ ش ي ة ا ل إ ن ف ا ق وكان ا ل إ ن س ا ن قدورا ولقد اتينا موسى تسع آ ي ا ت بينات فاسال بني إ س ر ا ئ ي ل إ ذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظن ونسالك يا فرعون مثبورا فاراد ان يستفزهم من الارض ف أ غ ر ق ن ا ه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعدوا ا ل آ خ ر ه جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا مبشرا ونذيرا و ق ر آ ن ا فرقناه ل ت ق ر أ ه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آ م ن و ا به أ و لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا ل مفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أ و د ع و ا الرحمن أ ي م ا تدعوا فله ا ل أ س م ا ء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابته بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ و ل د ا